فَلَمَّا فَقَل قَالُوا تُبِ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجال غلبت سئ كثيرة، غلبت سئ كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. ولما برزول جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا.